جنن الصراح وخيالي ايش هو ايش هو اللي جفتي مسلسة صياحة هم رايح الداريين اي اي وانا عسلت هنا اعجبا يلا ان شاء الله تمنالش تروحين باريس يا رطيفة يا ربي يا ربي احنا احطني انا احطني انا احطني اقول يا رب لو بل حلم لو بل <تصفيق> <تصفيق> مصورين في مكان ثاني وانت عمالة باريس يا رطيفة ما ظن فيها صحبا مير ان شاء الله لطيفة للمستقبل ان شاء الله ان شاء الله والله يليت نكسبك في دبي يا لطيفة مي يليت نكسبك في دبي واو يا ربي خلتك فلت لي ترى يجي هرزود والله أنا من اللعنة, اللعنة يتأثر ترى <تصفيق> الآن جاهزة للعيد لطيفة أحبي لك لطيفة جاهزة للعيد <تصفيق> يقول لك ما عندي معيج حنة يعني ياسموها عمي واحد وثافر وثافر وثان ما بوش اللي حنة بس بقيلة ويقول لكم يساكل عالوش تشوه له فياب بس باشي وانت خاصر بتي ولله مسترس وشهلو ناشري مره داعي يعني امتمنى لكم الخير اكيد يلا بيت تعودون في كل شيء وياكم جميع نشري مثلا حلوة يعني نحط بالعيد و كيف سوا يعني والحمد لله يعني ياكل فرحة نحن وخيول الحمد لله الواحد فرحة كبيرة واحدة فرحة أكبر فيكي يا ليتك يلا إش لبس العيد وقعدوا مع بعض طيب ههه هذا كذب هذا كذب مايخالف لو قلت بس لبست نحن ونا لبست لبس كلنا يعني رايحين ها مايخالف مستانس يعني بس هبقى منك أمانة يا لطيفة سمي سمع الله عدوك اذا يوم الايام روحتي باريس إن شاء الله قريب يعني. لا شاء الله لن تكوني لي يا أختي أنا, أنا ما توقع إني رحت إلى سباريس. لا إن يروح إنها إنها شاء الله رح رح. إنك تروحين إذا رحتي تكلميني وتقوليني نعليتها في باريس والله الواحد ما واديكم <تصفيق> كله. <بترجع تصفيق> <بس> ما بتزعل راح واحد. لا بدرجة إن شاء الله. إيه شو اسمها إيه ووونهمني الكاتس يسقح تاني. مhm. وصراحة وتمانة أمي يا إم في يصدعي صوت السيارة أنا صراحة. ماشي بنت فاطمه الصراحة أفكر بثلاث وثلاثه النهار يا حبيلك لك اي والله انا معجبني صوتك كمان لا والله صوتي مصيده خواتي يقولون ابوه لا تتكلمي والله يحق علي ما عليك منهم يا لطيف لا. لا انت انسانه بسيطة وهذا احلى شيء فيك يا لطيفه اي والله الحمد لله الله يكثر خيرك مشكوري يا عمري شكرا لي مو انا اهل المستمعين كلهم واهلي امي وبوي واخواني وعمي المسافرين والله يجعلهم ان شاء الله يرجعون بس. انو انت كن يا لطيفة من الزرفي اهلا وسهلا حيا كهلا اهلا من الزرفي كاليا ونعم فيك, ونعم فيك يا, يا لطيفة ونعم بتكثر والله يا حبي لي صارنا والله العظيم انت يوم السبتم تقول لا بطلع يوم الربع اني يقول يا ربي بس كون يا والله الخوات يا حين انا ما عددتن بعزومة قلت فارد ان كلمت وطلع قلت عيالها والله لكم عزومة صدين <تصفيق> والشكل. يعني الحين يجب أن أسوي لهم عظم عظمات ببالعيد ولا بعد العيد أخادي ببالعيد عشان يستنسون مع بعض ريب إحنا ننتظرك في دبي وإحنا اللي بنسوي لك العزيمة شرايك؟ واي يا ربي بس أنا ولو أجي لا بي عزيمة بس أنا أجي أشوفكم شافتكم عندي ففة الدنيا وما كنا متشرف بشوفتك يا لطيفة وانت ذي العسد يا ريت كنت ويادة من قبل مشاركتني يا لطيفة خراف اليوم اخر حلطان الله اني اجزت اخفادر والله اني اجزت صدق والله العظيم اللي كلمت ما قد ما عليك بس بغيت شاركين نفس لي لي رسالة اونا خليهم يطلبونك اي رسالت مثالتان وحدة من جوالي وحدة من جوال اختي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما كفتوها وليهم ايه لطيفة مرة ثانية اذا اتصلت يقول ليانا لطيفة من باريس عشان ما ايه <تصفيق> <تصفيق> <إن شاء الله تصفيق> كلمة السر باريس. <تصفيق> باريس <تصفيق> لأنو <تصفيق> فعلًا توصين الصدر وجنني <تصفيق> يا طيف. والله أنتم ماكثوا. والله أنتم ماكثواينكم عندي صراحة بيصيدي صراحة. ابدري، بس خيالي دوالي الجوال، التماع بدني، لألناها أتوحكم، أبحقي، بس عادي ما شارف، والله معي عادي ما شارف. اسمه هذا طب فيما طب حاجات الشمراني، والله بعدنا نزينه، وعندس هذه المسابقة شوت، هذه كفكرة تلاقوني أجيب سنتي الخصرة. انت فعلا مستمعة يعني بمعنى الكلمة للإذاعة. إيه والله إلى فاتبخيالي إلى فجوا نسمع. تشوفين غنوات الام بي سي كمان؟ والله مو بداية يبداي مو عند اخويا لا لازم تتابعون واحلم ولا مو بداية مو, مو, مو عند ما عندنا حنبش والله لازم تتابعون قنوات الام بي سي كمان برامجها حلوه اصلا هنا والله ماني في صعدت اشاء اشوفكم انتم صراحه وانتم لا لا. وينكم بعيوني على ما كيف ممكن سؤال سام تابعين تتابعون قناتنا ولا ما شفتيها لا والله ما شفتها شفته. والله ما شفتها لا والله اتمنى ان شاء الله بإذن الله لا شو فيها لنا اذا تحبين رنا شوفينها إذا تحبين بس. رانا راح تشوفينها نعاسة ولا, <تصفيق> ولا الله الله. ما شاء الله بعد ندي هذه دي رانا ما شاء الله عليه من الله والله بعد نبي ندي عيالها رحت أشتري كرتون قصص ويوم اللي جريتهم رانا اللي على ما جاء أي والله والله اللي رحت أشتري بس والله الوتر اللي جات عطوك الفنوس ولا لا ايه لا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إنه والله <تصفيق> لطيف يوم السبت كان بقي عندها سبع جرارات تتوقعين اليوم كم واحدة عندها لا، أنا جلس كضويّة، من نسمعك جلس خمس لا كان, كان أربع. كانوا سبعة الحين أربعة. ايه الصحانة يا جل بدر حافظه ماكثر مني احنا على النتيجة فينا هاي تابع حدث المبسل بس انا هالله هذي عادم يتقال كبير مليس و الحمد لله لاني اطلع على الهواء والله احنا المبسوطين مرة, بس بس صح صح صح مرة والله يتقسم بلا ما تلقين تخ... احاكي على خواتي أقول احيب كد علي راداء معصدك وانت كان خطقت مما اكتب لي اليوم اسمع صوتهم لكن الحمد لله تحققت الحمد لله سايدين سايدين الحمد لله سايد الله يزاكم خير إن شاء الله حياك الله يا ربي كل عام ونتي بأرض وخير وصحة وسلام خير وصحة وعافية إن شاء الله الله يزاكم خير إن شاء الله حبيبتي حبيبتي مع السلام مع السلام ومن الله لله وهذا كان آخر اتصال تقريبا معنا لليوم وقبل لنختم ان نقول طلال العبسي ونايف العبسي من